وَسَيَأتِيَ أَعْمَالُنَا إِنَّهُ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشهدوا ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 ومن يطعن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مع الدرس السابع عشر من دروسنا إخوة الإسلام وفيه نلتقي ما أثم من أسمائه سبحانه وتعالى في سلسله ما اعظمها بركه يصدق عليها قول ربنا سبحانه هل تعلموا له سميا وبين هذا الاسم من اسماءه وهو اسم من اسماء التفرد ومن اسماء التخصيص اقدم بهذه المقدمه التي توقفنا على حقيقة كبرى طالما نسيها الإنسان وما سمي إنسانا إلا لنسيانه توقفك على حقيقة نفسك فهذه مقدمة يمكن أن نضع لها عنوانا هذا العنوان هو حديث النفس هذا العنوان هو المصارحة والمكاشفة وما اجمل الصراحه ولو كانت عنيفه وما احوج الناس الى الصراحه ولو كانت مرره قلها وقف على حقيقه نفسك وانا معك اقولها من انا ومن ام هل وقفت يوما من الدار على حقيقه نفسك ايها الانسان من انت من انا ان الحقيقه تقول ان تراب وكم يتاوى التراب ومن منكم يزن ثروه تراب او يقدر ثروه تراب ولو عرضت عليه بابخس الاسمان بل لو جاءته بلا عوض فانه يستنكف حتى عن عقد صفقتها هذا هو الانسان ولذا جاء الفقيه الفقير بهذه الحقيقه يفاجئ بالسريه الفتيه يقول اكفرت بالذي خلقك من تراب هكذا يتكلم تراب فيقول انا اكثر من كمالا وعز نفر بهذا ينطق تراب ما اظن ان تريد ابي ابدا وما اظن الساعه قائمه وَلَئِن رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا أَنْتَ تُرَابٌ أَيُّهَا الإِنْسَانُ وَتَصِيرُ تُرَابًا فَالْمَبْدَأُ تُرَابٌ وَالْمَآلُ تُرَابٌ مَأْكُولُ التُّرَابِ أَمْ وَالْبَقَرَةُ خَيْرٌ مِنَّا مَأْكَلًا مَنْ الَّذِي يَأْكُلُ الْبَقَرَةَ هُوَ أَنْتَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ ومن يأكلك أيها الإنسان هو التراب ولذا قال لك الناصح المشفق يوما من الدهر سر استطعت سر استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفاة العباد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاح من الأضاضي تلك حكمه الشعر تقول ان يوما من الدهر سوف نصير ترابا وسوف نداس بالاقدام تدوشنا الاقدام يوما من الدهر كما ندوس باقدامنا على عظام درج في هذه الحياه الدنيا انت تراب ايها الانسان والاصل الثاني من صفحه وأما النطفة نجسة في قول بعض الأئمة الإمام الآظم أبو حنيفة النعمان جعلها نجسة هي مهينة تستمهنها تستقذرها إذا وجدها الإنسان في ثوبه استقذرها ومن أين سأتي النطفة إنها تخرج من مخرج البولة هذا هو الإنسان تراب فنطفه علمه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وان علم فلمه يلحق نسيان وينسى كثيرا وان تكلم فلمه نصيب من الخطا كبير كبير كبير بحيث ان الله يقول اتى ان تكره شيئا وهو خير لكم واتى ان تحب شيئا وهو شر لكم ولذا قالها لنا على الحقيقه والله يعلم وانتم لا تعلمون على الحقيقه لا نعلم ويبلغ الجهل بنا مبلغا بحيث تعلمنا داب فبَعَثَ اللهُ غُرابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ وَنَأَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ وَكُلُّ رَجُلٍ مِنَّا هُوَ ابْنُ آدَمَ وَلِذَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَعْرَضَ عَنِ الْأَسْمَاءِ فَقَالَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ كان كل رجل منا هو ابن ادم في هذه ولجت في الدابه يوم القيامه مخبره مخبره تقول كما اخبر الله اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يقينون فان من الجهل بحيث تعلمنا دابه ان من الجال بحيث تؤلمنا دابه هذا هو انت هذا هو انا هذا هو كل الانسان هذا هو كل بني ادم ظلوم ظلوم يبلغ في ظلمه ما اخبر الله سبحانه وتعالى انه انه كان ظلوما وتلك صيغه مبالغه والانسان لا يقف ظلمه عند حد بل ظلمه يتجاوز الاحياء الى الاموات وتجاوز البشر الى الاجنه في ارحام امهاتهم يظلم كل ظلم ولا ينتهي ظلمه عند حد ولذا وصفه الله تعالى في كتابه بالطاغوت والطاغوت هو الذي يبلغ الغايه في الظلم ولا ينتهي ظلمه عند حد الانسان الظلوم خصيم حتى يبلغ في خصومته الفجره فهو لدد في الخصامه في الخصومه وهو الابد في هذه الخصومه اذا خاصم فجر هذا هو الانسان خصيم حتى يخاصم ربع وجاحد يجحد كل خير وي بين يديه تتحول النعم الى نقم يجحد اباه الذي يربيه على عينه وينفق عليه من كده وتعبه يجحده عقوقا يجحد امه بحيث يمكن ان يلقيها في الطرقات في الشوارع تتسول ايد الناس بل يجحد الهها حتى يقول انا ربكم لا لا وحتى يقول ما علمت لكم من اله غيري حتى يقول انما اوتيتوه على علم عندي يجحد خالقه وربه صدقوني هذا هو كل الانسان جاحد ظلوم خطيم جاهل هذا هو كل الانسان الانسان الذي جاء الى الحياه من مجرى البول مرتين لا مره من مر من مجرى البول ابتداء ومن مجرى البول انتهاء والله قادر ان يخلقنا غير هذا ولكن لماذا جعل هذا ليقف الانسان على حقيقه نفسه فيطاطئ في راسه سيطأت رأسه ويجعل كلمة انا تحت قدمي فلا يكاد ينطق بها ساعة من الزبان هذا هو الانسان هذا هو ان من منا يقف على حقيقه نفسه ما اوقفتنا هذه الايات وهذه الحقائق النبويه الله هو المتكبر وعندما نقول المتكبر فوقفتنا الاولى مع التاء التي تقرر شيئا كما يقرره اللغويون الائمه الافخاذ الجابذه ان التاء تاء التفرد فهذه صفه وهذا ثمن ما يحمله الا الله ولا يتصف بهذه الصفه الا الله ولذا من نازع ربه في هذه الصفه عذبه ربه سبحانه وتعالى كما قال في الحديث العز إزار والكبرياء رداء من نازعني فيهما عذبت ولو كان نزاعه ربه في الكبر بمثقال ذره ولذا لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فلو نازع ربه في ثل ولو كان نزاعه في مثقال ذره من كبر يحمله في قلبه فانه موقوف على خطر ولذا لعجب ان يقول ابن تيميه الامام والكبر شر من الشرك لان الشرك ما هو الا وليد الكفر وهذا المشرك العظم في تاريخ الوجود امليس تكبر كما وصفته الايات فالكبر شر من الشرك لو تعلمون ولذا لن يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال مثقال ذره من كبر كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا جعل لهم يوم القيامه امره يسجنهم في سجن وتعلوهم نار الانيار ويغشاهم الذل ويسقون من عصاره الخبال يوم الدين المتكبر هو الله سبحانه وتعالى ولذا جاءت التاء لتضعها هنا حقيقه التفرد وعندما اقول الكبر فليس الكبر ان يقول احدنا انا ربكم الاعلى بل ان الاسلام لا يذهب الى ادنى من ذلك فيعتبر الكبر في ماذا في الثوب يرسله الرجل خيلاء بل يعتبر الكبر في لمه الشعر وجمته كما جاء في الحديث بينما رجل مرجل جمته مرجل جمته ترجبه نفسه ينظر في عطفيه فيقذف الله به الارض فهو يتجلجل الى سابع اراضين انظر الكبر حتى في لمه الشعر وضمته الكبر حتى في ثوب او في اطاله الثوب وارخائه اذا فليس الكبر الذي نتحدث عنه هو كبر فرعون وفقط او كبر قارون وفقط انما الكبر يكون في هذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعندما نقول الله والمتكبر نضع حقيقه ثانيه ان الكبر اذا وصف وصف به ربنا سبحانه فهو وصف الكمال ووصف المدح واذا وصف به غيره فهو وصف الذم والحقاره ومن هنا ينبغي ان نعلم هذه الحقيقه لماذا الكبر مذموم ثم لماذا يصف ربنا سبحانه وتعالى بالكبر لان حقيقه كبر ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكبر على عتات الطغاه فكبره لا يكون الا على عتات الطغاه هذه حقيقه اخرى في الكبر ولذا كان ممدوحا في ربنا سبحانه لان ربنا يضع الكبر مكانه ويضع الكبر في حقيقته فليس يتكبر سبحانه الا على عتات خلقه نعم الا على عتات خلقه والا على عتات الطغاه وتلك حقيقه اخرى لان الكبر لا يكون الا عن كمال والكمال لله وحده فلذا كان حق أن يستصف بالكبر من جهة استصافه سبحانه وتعالى بالكمال المطلق فما لك أنت والكبر أيها الإنسان وأنت بعيد بعيد بعيد عن الكمال فأين الكمال فيك الكمال في نفر معدودين من بني آدم وهم خاصة خلقه وصناعة ربه من الأنبياء لكن امن اين الكمال فيك الا تستجهل الا تستخطئ الا تحمل في بطنك الخراء الا تحمل في انفك النخامه الا تحمل في حلقك البلغم الا است الست هذا هو امن فاين الكمال اذا والكبر لا يكون الا عن كمال فلذا اتفق ربنا سبحانه وتعالى بالكبر ويقولون تكبر عن السوء سبحانه وتعالى وتلك حقيقه القدر فيه انه تكبر عن السوء تكبر عن الظلم اذا فربنا المتكبر واسمه يلقي علينا جميعا ظلال امن وامان كانه يقول لا تظلمونا فالهكم متكبر والمتكبر هو الذي تكبر عن الظلم ليس يظلم احدا والذي تكبر عن السوء فقدره كله خير واقدارته كلها حسنه فادي حقيقه الكبر في ربنا فليس كبر ربنا هو التجبر او الترفع بغير حق حاشا وانما كبر ربنا انه تكبر عن السوء وانه تكبر عن الظلم وهذه حقيقه الكبر في صفاته ربنا المتكبر وحده الذي قال في كتابه سبحانه وتعالى قال هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فهو المتكبر لما اتصف بكل هذه الصفات من الكمال مؤمن فهو متكبر عزيز فهو متكبر ملك فهو متكبر رحمان فهو متكبر رحيم فهو متكبر ولذا قالوا تكبر عن النقائص فليس في صفات ربنا نقص بوجه من وجوه واذا اتصف ربنا بصفه فانه يتصف بها على غايه الكمال حتى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذا لا يجمل بالعبد ان يتصف بالكبر لماذا لان الله لما اتصف بالكبر تنزه عن النقائص بما اتصف به فهل يكون الانسان كذلك ان المتكبر منا لا يضع الكبر الا في ضعفه عباده ولا يضع الكبر الا في متواضع متواضعين من عباد ربه وليد نحن لا نضع الكبر مكانه فليس الواحد منا يتكبر الا مع متواضع وليس الواحد منا يتكبر الا مع ضعيف ولذا نرى رب العالمين في ايه الصوره النساء التي تنظم علاقه الرجل بالمرأه فتقول هذه الايه فان اطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ثم يختم الايه بقوله ان الله كان عليا كبيرا لماذا يختمها بهذا يذكر الانسان الذي يتكبر على امراه ان الله من فوقه كبير سبحانه وتعالى ان الله من فوق كبير كانه يقول لا تتكبر على عبادي فيتكبر الله عليه واصل الكبر في اللغه هو الامتناع فمن تكبر منعه الله تعالى مغفرة منعه الله تبارك وتعالى حقا أو بركة منعه الله سبحانه وتعالى رحمة إذن على ما تكون يكون الله على ما تكون تلاضعا مع عباده رحمة رأفة يكون الله معك رحمة رأفة وهذا أصل مأخوذ من قوله تبارك وتعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وربنا على قاعدة تقول هل جزاء الإحتان إلا إلا الإحتان والقاعدة الكبرى تقول الجزاء من جنس ماذا من جنس العمل واسمعها من أبي يوسف فإنه صادق قال ما جلست مجلسا بين عباد الله فأردت أن أعلوه الا ممن فيه اترفع اتكبر الا وضعني الله وما جلست مجلسا اردت ان اتواضع مع من فيه الا رفعه الله هكذا يكون الله حيث تكون هكذا يكون فمن يتكبر يتكبر الله عليه ومن تكبر الله عليه منعه فضله ارايتم لماذا يمنعنا الله فضله ولماذا يذهب فضله ليوم ان قال قارون تكبر انما اوتيته على علم عندي واين الله يا قارون وليت السيد قارون يعرفنا ما العلم الذي جمع به ثروته الطائله التي اخبر الله عنها فقال واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لا تنوء بالعصبة ولا بالقوة من اين ايها السيد قارون الا عرفت الناس بهذا العلم حقيقه لماذا ابهمته وقلت انما اوتيته على علم فما العلم ما ابهمته لانك تستحي منه ذكره فلست تعرف به والانسان لا يبهم شيئا الا اذا خاف من ذكره ولذا يقرر المفسرون ان ثروه قارون مصدرها البغي حقيقه ولذا قال رب العالمين ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما انما مفاتيحها لتنؤ بالعصبه اول القوه واخر من المفسرين يقول كان قارون ساحرا نعم ساحر له علم يتحول به كتحول به الاشياء الى اشياء خداعه وثالث يقول ان قارون كان واحدا ممن يبيعون الفتاوى المثمنه لان الله قال اولم يعلم ان الله قد اهلك قبله من القرون فقارون كان ذا علم كان ذا علم جعل منه تجاره وهي التجارة التي تصنع التواغيث ولذا من يزم فرعون فعليه أن يزم قارون قبله لأن فرعون ما أصبح فرعونا إلا بفتاوى قارون وإلا بفساد قارون والفساد ينادي على الفساد فبغى عليهم وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوه بالعصبة وإنه قل القوة واخر من شكلي ازواج وقف يقول انا اكثر من كمالا وعز نفر ومن انت انا اكثر من كمالا وعز نفر من انت هذه الثمار ابرايتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نهن الزارعون ام انت لا تزرعها نعم انت لا تزرعها ولدناها النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول احدكم زرعت وليكن حرثته نعم وعلى وفقها يمكن ان نقول لا يقول احدكم عملت وفعلت وفعلت انما هو فضل الله ياتيه من يشاء للحقيقه انت لا تحرك ساكنا اي والهنسان لا ترفع يدك اكدا الا بامر ربه ولا تنطق بكلمه الا بفضل ربك انت ايها الانسان صنم نعم صنم لا تملك من امر نفسك ماذا الشيء هذه هي الحقيقه انا اكثر من كامالا واعز نفر فذهب كبرا يقول ما اظن ان تبيد اذ ابدا واظم كبر يقول ولئن ولئن رددت الى ربي لا اجدنا خيرا منها منقلبا هكذا يقول ولا اردت الى ربي لا اجدنا خيرا منها منقلبا الانسان يذهب كبرا حتى انه لا يحدد مواقع الاخره ماذا لي في الاخره من قطعه في الجنه وماذا لي عند ربي من نصيب في الجنه يذهب كبرا انه يريد ان يتحكم في جنه ربه ايضا سيعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء ويجعل لنفسه ما يشاء ما هذا ايها الانسان حتى الجنه تريد ان تتحكم فيها كبرا وتريد ان تقطعها او ان تقطعها الناس كبرا ما هذا ايها الانسان ولج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنه من كان مسقان في قلبه مسقان ذره من كفر وحسب الكبر شر حسب الكبر شر ايها الانسان ما ينطق على لسانك كفرا وما ينطق على لسانك جحودا وما ينطق على لسانك نسيانا فلست تقول في الكبر الا انا ولست ترى في الكبر الا نفسك نعم لست ترى في الكبر الا نفسك وكانه ليس في الوجود الا انا ليس في الوجود الا انا ولذا فالكبر جنون ولو سالتم مجنونا يوما من الدهر تقولون له من اعقل الناس فعندئذ لا يجيبك المجنون الا بجواب واحد ان يشير الى ماذا إلى نفسه بل قد يستنكر عليك سؤالك ما تسأل أيها الرجل أما ترى بعينيك وتسأل من تسأل العقل كله ولو سألته سؤالا بعد سؤال فقلت له وما تقول في الناس يقول لك مجالين وهكذا المتكبر لا يرى إلا نفسه نعم نعم لا يرى الا نفسه وهو يريد ان يحرق الوجود من حوله ويابى على نفسه ان يقف احد الى جواره نعم الى جواره انه ينسى نفسه ينسى انه ذلك الانسان الذي خرج من مجرى البول مرتين ينسى انه الانسان الذي نشا ترابا وهس يعود ترابا يوما من الدهر الله هو المتكبر سبحانه ويقولون متكبر سبحانه يعني الذي ترفع عن الصغائر فلا يحاسب عبده عليها ويغفرها له مغفره وقال له ان تشتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم بل ترفع عن كل الذنوب حتى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انظر كيف تكبر عن هذا كله الا الشرك لان الشرك في حقيقته كبر نعم الشرك في حقيقته كبر لان المشرك متكبر على ربه ان يعبد وان يثبت لولى سبحانه وتعالى احققيته بالالوهيه دون غيره ولذا واذا قيل لهم لا الههم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ولذا فالمؤمن متواضع والمشرك متكبر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.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 والبر والرشاد وصدق الله تعالى إذ يقول ومن يستقل الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله يقين ورد اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم باحسان الى يوم الدين اذا وقفت على حقيقه نفسك وحقيقه الكبر من ورايا وعلمت ان المتكبر وحده هو الله فقف على حقيقه اخرى يقولون والاشياء بضدها تتمايز والضد يظهر حسنه بس فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل المتكبر ان الله تعالى يقول للملك ضع حكمته يعني لا تكون معه لا تؤيده في كلمه وارفع يدك عنه اتركه لنفسه واهن ان يتركنا الله لانفسنا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني الى نفسي طرفه حي فان هلك ومتا تواضع العبد قال الله تعالى للملك خذ حكمته ملك معك ايها الانسان ملك معك ياخذ الحكمه والحكمه هي التي تحكم السيره وتاخذه الى طريقه المستقيم هذه هي الحكمه فيقول للملك ضح حكمته متى متى, طو... متى تكبر خذ حكمته متى تواضع ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن حقيقه الكبر حتى لا تظن ان المتكبر وحده هو فرعون يعني من الخلق حتى لا تظنوا انه ما تكبر من الخلق الا في العوض بل عندما تقفوا على حقيقه الكبر الشرعيه فكل منا اسفا له نصيب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق غمت الناس ازدراء الناس واحتقار الناس هذا هو الكبر الكبر هو بطر الحق يعني رفضه ولن يعنخه وعدم قبوله وصدقوني لو كنا اقبل للحق مما نحن عليه لما كان حالنا ما نشكو منه جميعا ما نشكو منه جميعا ولذا قلتها يوما من الدهر لبعضهم لو امن من امر الله كما امن في قوانين البشر لما كان هذا حالنا سوءا والانسان في قانون البشري على غايه ما يكون امتثالها على غايه ما يكون التزام وكلمه القانون هي سيف على الرقاب ولذا يريدونها قانونيه مدنيه دستوريه هكذا يريدونها وعندما تقول امر الله ضجوا واكثروا يا ويل الانسان تكبر على ربه في امره نعم في امره وكم وضع شريعته جنبا وليس حظه من القران الا ان يقراه عاما الا ان يقراه شهرا في العام وبئس الكبر هو فالكبر حقيقه هو بطر الحق غمت الناس الكبر يكون في لمه الشعر وجمته الكبر قد يكون في ثوب يرسله الرجل الى ما تحت كعبيه الكبر قد يكون في نظره احتقار او الذراء الكبر قد يكون ترفا عن الفقراء جلسه وحديثا وكلاما كما قالوا له يا رسول الله لا تجلسنا الى جوار بلال وعمار وصهيب انهم يلبسون مزررا انهم يلبسون جباب الصوف ونحن نلبس مزاررات اليمن من منا سلم من هجوعي هذه كلها وكل منا له نصيب ولو كان نصيبك من الكبر مثقال ذره فلن تدخل به الجنه ابدا حتى يطرى قلبك مني وحتى يتنزه قلبك عني واليك صفحه بيضاء رائعه واذا قلت لكم والا من خير الناس بل لو زدت فقلت من خير خلق الله تعالى فليس لكم الا اجابه واحده هو رسول الله فيسمع رجلا يقول له يا خير البريه قال ذاك ابراهيم بل انت يا رسول الله فان نؤمن بذلك دينا ونعتقد ذلك عقيده من منكم يقول ان ابراهيم خير من محمد ما يقولها مسلم وما يعتقدها مؤمن ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ابراهيم ليطرد بها عن نفسه كبره ويضع فيها فوق رأسه حجاب التاج تواضع فلذا يقول للرجل ذاك ابراهيم وانت خير البريه صلى الله عليه وسلم بل يقول لهم اياكم ثم اياكم ان تفضلوني على يونس ابن متى ولا يقول احد منكم انا خير من يونس بن متى مع انك المفضل يا رسول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وان ورفع بعضهم فوق بعض درجات وان يا رسول الله والانبياء قد انتظموا وراءك صفوفا يصلون حيث تصلي يكبرون متى تكبر ويركعون متى تركع يسجدون حين تسجد ومع ذلك يقولها صلى الله عليه وسلم بل يذهب في تواضعه يسلم على الصبيان الصغار صلى الله عليه وسلم يمازحهم ويضحكهم حتى يمد الماء في وجوههم تواضعا البراءة تاتي لحاجه يا رسول الله لحاجه فلا يعهد بها الى اصحابه ولو أهد بها إلى واحد لقام بها عشرة ولكن هو الذي يذهب معها حيث تريد وتأخذه من يده والرسول صلى الله عليه وسلم منقاد بين يدي المرأة إلى حيث يقدي لها حاجتها هكذا يفعل وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لما جاءه جبريل بأمر ربي أن تكون ملكا نبي يا رسول الله وقام بها نعم تطرق الابواب لكي يدخل عليك الداخل ولو كان من وجهاء الدنيا وتجلس على كرسي الملك فلا ينظر احد اليك الا هكذا من عل ينظر الناس اليك وتجلس والتاج فوق راسك تنظم فيه خرز الملك فيقول اكون عبدا النبي لا اكون ملكا النبي نعم حتى كان يمشي في الناس فيدخل الداخل يقول ابيكم محمد هكذا صرت تواضعا حتى اشبهك اصحابك واشبهت اصحابك اصحابك فيخطئك الداخل ولا يدري اين انت فيهم واين انت منهم تذهب تواضعا يا رسول الله حتى تخصف نعلك وتفلي ثوبك وتكون في مهنه اهلك صلى الله عليه وسلم وتكون في مهنه اهلك هكذا تفعل بل ولما تقدمك عبد الرحمن بن عوف مصديقه لست تنكر لست تنكر تواضعه وابو بكر لما يريد ان يتاخر الى صف الصلاه تشير اليه تواضعا انثبت يا ابا بكر محمد يصلي خلف كل احد محمد يصلي خلف اصحابي لا يتكبر هكذا بل المراه المراه تهجر اسمه وتقول له لا ورب ابراهيم يا امراه انه رسول الله وان كنت ام المؤمنين تقول له لا ورب ابراهيم ويقول لها تواضعا اني لا اعرف غضبك من رضاك يا رسول الله من هي والبشر جميعا وانت رسول الله لو طلبت من ربك ان يجعل لك حورا خاصه من حور الجنه على الارض زوجات لجعل لك 1000 و1000 فاكد تتنزل مع المراه والزوجه تقول لك لها اني لا اعرف غضبك من رضاقي ولتغضب كل امراه ما ترضي الله عنك وليغضب الوجود كله متى يرضى الله عنك ولكن هكذا يقول لها اني لا اعرف وضبك من باطل هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلي ماذا يقال اذا اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا ان محمد رسول الله لماذا يقرن اسمه باسم ربه ولماذا يذكر في القران في هذا الشرف كل من اطاع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويغضب الله لغضبه سبحانه وتعالى ارايتم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع الى هذا المقام بما سمعت من سنته وبما عرفت في عرفت من سيرته انه كان ذلك الرسول الذي يختف النعل تواضعا يعلم عباد الله ان السيئه التي لا تنفع ما حسن هي الكبر نعم قالها بعض السلف ان السيئات التي ليست ما حسن هي الكبر نعم هو لما ترفع رجل يوما من الدهر قال له ابوه ما هذا امك اشتريتها ب اشتريتها ب 200 درهم وابوك لا اكثر الله من امثاله في الخل فما هذا الذي تفعل وامك جارية لا يزيد ثمنها على 200 درهم وابوك لا اكثر الله في المسلمين امثالا ضع راسك ايها الولد ما علمت من اباك ما علمت من ابوك من امه ما علمت هذا الله هو المتكبر سبحانه الذي تكبر سبحانه وتعالى عن كل سوء وان كل نقيصه وعن كل شر حتى وضع كبره موضعه فليس يتكبر الا على عتات عباده ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم امين امين اللهم هذا الدعاء منك الاجابه هذا الجهد عليك التكلان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على النبي المشتبا والرسول المصطفى وعلى اله وصحبه وسلم والله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد من محمد الرسول الله حي على الله حي على السلام قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah te disappointment.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 ثَوَابَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَظْلُومِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أحوى سنفرئك فلا تنتى إلا أنهى هُوَ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يُخْفَى وَيُيَسِّرُ كُلَّ الْأُمُورِ فَاذْكُرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكرت ما ربه فصلى بل تؤثرون الحياة da d الله أكبر <تصفيق> الله أكبر ya yeah. يَغْشُونَ خَاشِئَانَ عَامِلَتُ نَارِبًا تَصْهَرُ نَارًا حَامِيًا تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ طَاعِمٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا لِيَ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوًا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَنْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَ افلا ينظرون الى الاملك كيف روع نقض والى السماء كيف صنعت واذا الجبال كيف نصبت والى الارض كيف فسطحت فبدا لَتَ عَلَيْهِمْ بِمُتَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرُّ فَيُعَذُونَ Allahu akbar السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اشكر كل شيء في باب الدرس الاساسي المعذاب فحسن التوفيق يا شباب وخذوا هذا التبرع طال حاله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى موعدكم معنا درس الجمعه يقرب صلاه العصر باذن الله تبارك وتعالى ولا تنسوا اخوه الاسلام فضفه المسجد فذلك الظن بكم الله تعالى أن, ممحقا خلفة. ولذلك عليه ومعنى. ان شاء الله تعالى ان يعطي مؤمنا خلفه ولذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم ان شاء الله, إن شاء الله, إن شاء الله, إن شاء الله.